إن شاء الله نتابع اليوم بقية شروط الصلاة تكلمنا المرة السابقة عن أول شر وهو كان إيه؟ دخول وقتها تكلمنا عن الأوقات والتفاصيل الخاصة بموضوع الأوقات إن شاء الله النهاردة ندخل بقى في الشرط الثاني من شروط الصلاة يقول ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها يبدأ في ذكر الشرط الثاني اللي هو ستر العورة طيب تكون بإيه يجب أن تكون بما لا يصف البشرة تسمى البشرة وممكن برضو بشرة لكن غالبا يقولوا بشرة طبعا لا يصف البشرة يعني, يعني لا يكون شفافا بحيث لو رآه إنسان لا يستطيع أن يرى لون البشرة أو يصفها وهكذا هذا ما لا يصف البشرة. طيب حد العورة دي إيه بقى؟ ذكر أربعة أنواع في الأول يعني. اتكلم عن الرجل وعن الأم وعن أم الولد وعن المعتقل بعضها. يعني إيه بقى الأربع دول؟ والاربع دول ضمهم في حكم واحد من العورة من السرة إلى الركبة. طيب أول حاجة الرجل يقول عورة الرجل من السرة إلى الركبة. طبعا يتكلم عن هنا الكلام كله عن عورته في الصلاة. ستر العورة التي يجب أن تستر أن تستر في الصلاة. فبالنسبة للرجل من الركبة إلى من السرة إلى الركبة. طيب الأمه كذلك. عورتها في الصلاة من السرة إلى الركبة. الأمة اللي هي الإيه الزمان يعني كان في العبيد لعبد يعني سماه الأمة. بالنسبة لل بتاعتها في الصلاة تكون أيضا كالرجل من السرة إلى الركبة وطبعا مسألة النظر إليها مسألة أخرى يعني هي في الصلاة قالوا إن هي يعني الرجل من ناحية ما يجب عليها حتى تصح صلاتها يعني ولكن من حيث النظر إليها هناك شروط أخرى يعني يعني هو يتعرض هنا لمسألة الصلاة فقط أما في مسألة النظر فهي مثل الحرة وإن كانت ليست مثلها تماما يعني ولكنها يعني يشبهونها بالأكثر بالقواعد من النساء الحرة ولكن اللي هي من القواعد من النساء التي يعني يتساهلون معها في مثلا إظهار الشعر والوجه وهكذا وكان يعني زمان إمام الصحابة في الغالب ان الإماء لا يشتاه لا يعني ولا ينظر إليهم نظرة شهوه أو لا يرغب فيهن يعني فيعني في كان معهم الموضوع كان أسهل يعني من دلوقتي فعلى العموم يعني هو هنا بيتكلم على الإماء حكم العورة بتاعتهم في الصلاة العورة التي يجب أن تستورها الأمه في الصلاة أما خارج الصلاة فقلنا إيه زي زي الحرة ولكن كانوا إيه يشبهونها بالقواعد من النساء زمان يعني يعطونها يعني أحكام القواعد من النساء في الماضي ولكن طبعا لو هناك فتنة فالامر يقدر بقدره يعني فطبعاً لو حاجة زي دي موجودة دلوقتي أكيد الحكم يختلف مش عن الموضوع كده ممكن يبقى أكثر من كده. يبقى الرجل والأمة عورتهم في الصلاة من السورة إلى الرك. النوع الثالث هو أم الولد. أم الولد دي. الأمة التي ولدت لسيدها ولدا سواء يعني ذكر أو أنثى هي ولدت لسيدها ولد. فتصبح لها اسم خاص. بالظاهر زي بقى زي زي بقية لها حالة خاصة شوية. يعني هي ما زالت بها قدر من العبودية إلا أنها لها حكم خاص. هو أنها بمجرد موت سيدها تعتق فلا تظل أمة طيل حياتها فهذا هو الحكم الخاص الذي يختص أم الولد الأمة التي تلد لسيدها يعني تخلف من السيد بتاعها أو لما يموت تعتق ولا تصبح أمة بعد ذلك فهذه أيضا عورتها من السرة إلى الركبة الحاقن بالأمة اللي هي اللي قلناها من شوية فهما يعتبرونها أمة طبعا لنفس الأحكام إلا في هذا الحكم الخاص. ثم يذكر النوع الرابع وهو إيه؟ المعتق بعضها إيه؟ المعتق بعضها دي؟ يعني بعضها حر وبعضها عبد أو فيه يعني نوع من الرق يعني إيه؟ يعني مثلاً أمة. اشتراها اثنين الكلام ده كله يعني على احوال كانت زمان ام مثلا اشترك فيها يعني اشتروها اشترها 2 مثلا واحد باع الجزء بتاعه او اعتق نصيبه منها فاصبح نصها حر ونص الثاني ما زال تحته الرق فهذه تسمى معتق بعضوها يعني في البعض منها اعتق والبعض الاخر او اعتق والبعض الاخر لم يعتق فهذه ايضا تلحق بالسابقين في ايه ان تكون العورة في الصلاة من السرة الى الرجل والامة وام الولد والمعتق بعضوها اللي هي ايه بالشرط مش دي يعني المهم اللي هي بعضها حر وبعضها لسه ما زال تحت الرق. مش كلها حرة ومش كلها عد، تمام؟ طيب من السرعة إلى الركبة. بعد كده بدأ يتكلم عن المرأة الحرة. بقى كل الحرة عورة، فهمه؟ ما في فرق ما في فرق أحكام المرأة الحرة والمرأة. آه يعني هو دائما الحرة لها أحكام والأمه أو العبيد يعني اللي هو أحكام حتى في الرجال برضه أحكام خاصة شوية. لأن هي الموضوع بتاع الأما والعبد العبد يعني بيه متعلق بإنه ليه سيد وإنه هو ملك للسيد ده وإنه هو يعتبر حاجة زي, زي أموال بالنسبة للسيد ده يعني فدي أحكام ومعاملات خاصة كده يعني معاه إنما الحرة اللي هي التي ليست يعني تحت الرق لها الأحكام بقى بتاعت النساء عامة اللي احنا عارفينها واللي هنبدأ نتكلم عنها دلوقتي وكل الحرة عورة إلا وجهها يعني لو كلمنا بقى عن عورة المرأة فممكن نتكلم عنها من كذا من أكثر يعني من إيه من وجه مبدئيا أو أولا عورة المرأة أمام النساء ما هي عورة المرأة أمام المرأة التي هي مثلها نعم حد بالحياة يقول العورة المرأة أمام النساء تكون من السرة إلى الركبة إلا لو خشيت الفتنة يعني عند عند إيه إن لم تكون هناك فتنة محتملة فعورتها تكون من السرة إلى الركبة المرأة أمام المرأة المسلمة تمام؟ في غير الصلاة؟ في غير الصلاة نتكلم عن عورة المرأة عامة يعني. فالمرأة تكون عورتها بين الصورة والركبة أمام المرأة المسلمة إلا لو وجدت فتنة يعني كطبعا عصرنا يعني كثير من المشاكل ممكن تحصل بسبب ذلك فيعني طبعا لا تتكشف أمام لا ينبغي أن تتكشف أمام حتى المرأة المسلمة بهذا القدر وإن كان لو أمنت الفتنة فيكونوا جائزا إلا ما بين الصورة والرب تمام طيب أمام الرجال المحارم يعني الأب الأخ الخال كل هؤلاء رجال محارم عورة المرأة المسلمة الحرة أمام المحارم ما حدها يقولوا يعني تظهر أو, أو تستر جسدها إلا ما يظهر في المهنة المهنة اللي هو إيه؟ يعني الشغل بتاع البيت يعني مثلا الشعر والذراعين والساقين أسفل الركبة كلها جائز أنها تظهر غير ذلك طبعا وجه غير ذلك لا تظهر طبعا وده المختار يعني وده ده قول الحنابلة وده المختار المرأة أمام الرجال المحارم تستر الجسد كله إلا مثلا ما يظهر في لبس المهنة المهنة اللي هو يقولوا اللبس بتاع البيت اللي بتاعت اللي في البيت اللي هو زي اللي هو بيظهر مثلا رأسها ورقبتها وشعرها وذراعيها والساقين حتى الركبة وهكذا فما يظهر في المهنة يجوز إظهاره وما لا يظهر لا يجوز طبعا الآن الفتنة يعني شديدة جدا في عصورنا ويعني انتشر الزنا حتى بين المحارم وفا يعني يفضل أن تستر كل ما يؤدي إلى الفتنة بقدر الإمكان في دايما قاعدة يعني انك تسد الذريعة ما سيؤدي إلى محرم أو يكون ذريعة للوقوع أو يكون هو ذريعة للوقوع في المحرم إيه تأقف الباب بتاعه خالص اسمها يعني قاعدة سد الذرائع أنك لما يكون في شيء ذريع أنك تقع أو عن طريق هتقع في محرم يبقى هو نفسه تنتاني عنه تماما اسمها قاعدة تسدد الذرائع يعني يستدله بها في حاجات كتير قوي بيستخدمها في فقه كحاجات مسائل لا حصر لها يعني طبعا بل على أن المرأة أمام الرجال المحارب عورتها من السرى للركبة كمان يعني ولكن طبعا يعني إذا وجدت الفتنة فتسد الذريعة ويستر كل ما يؤدي للفتنة القسم الثالث بقى وعورة المرأة على زوجها يبقى المرأة أمام المرأة المسلمة والمرأة أمام الرجال المحارم. ثم عورة المرأة أمام زوجها بعض العلماء قال يحرم على الرجل أن ينظر إلى فرج زوجته ده أحد الأخوال وقيل أنه لا عورة بينهم يعني لا عورة لها يعني عليه يعني ولكن يكره فقط أن ينظر إلى فرج مرأته فهو يتردد يعني في أخوال العلماء بين الكرات والحر النظر إلى فرج الزوجة يعني ليه مستدلات يعني إنه ممكن يتأذى يعني منها أو يعني يبدأ لو لو مثلا يعني زي ما يقولوا يقرف منها أو حاجة زي دي يعني ف استدلوا بعض الحاجات كذا إن هو يعني يكره أن ينظر إلى فرديها وأما ال المرأة فلا يكره ولا يحرم لها الأمر أخف يعني يجوز أن تنظر إلى كل جسد زوجها والأولى يعني قلنا يعني أنه لا يحرم النظر إلى الفرج فالأولى يعني هو أن يترك النظر أو يتجنبه بقدر الإمكان يعني سؤال هل يجوز أن يختلي الرجل بعمته؟ ده يعني حاجة كده عارضة يعني هل يجوز أن يختلي بعمته أو بوحيدة من محارمه في خلوة؟ يجوز نعم ولكن إن لم تخشى الفتنة يعني ممكن تكون عمته أو خالته دي شاب قده مثلا أو أصغر منه كمان ساعات ممكن يحصل كذا فطبع ساعتها طبعا تخشى الفتنة فحينئذ القاعدة المشهورة نسد الذريعة وتحرم الخلوة بينهما في هذه الحال عند احتمال وقوع الفتنة طيب عورة المرأة على المرأة غير المسلمة ونكلم عن عورة المرأة أمام المرأة غير المسلمة قالوا يعني لو لو أمنت هذه المرأة يعني لو لو المرأة المسلمة أمنت هذه المرأة الغير مسلمة أو الغير المسلمة أمنت على نفسها يعني من أن تصفها إلى شخص آخر أو أو يعني تصفها لما تراه تصف بعض مفاتنها أو بعض خصائصها لرجل آخر إن خشي ذلك وإن عرفت أو ظنت يعني في هذه المرأة الغير مسلمة ذلك فتغطي كل شيء كأنها رجل أجنبي يبقى تحرم أن يحرم عليها أن تظهر لها أي شيء من جسدها لو خافت من ذلك فتعامل حينئذ معاملة الرجل الأجنبي عنها أما إن أمنت ذلك فتعامل وعاملت المحارم عند بعض العلماء يعني يجوز لها أن تظهر أمامها أو تظهر أمامها في لبس المهنة اللي هو يعني ما يظهر الرأس والشعر كما قلنا إذا لو أمنت إبك المحارم لم تأمن وخافت أن تصفها لشخص أو غير ذلك من مما قد يتخوف منه يعني ساعتها إيه؟ تغطي عنها كل شيء تحتجب عنها كأنها أمام رجل أجنبي والأفضل يعني المشايخ والأفضل أنها تظهر وجه والوجه والكفين وخلاص يعني احتياطيا يعني حتى وهي تأمنها يعني ما تظهرش برضو كثير من جسدها تظهر الوجه والكفين حنا قلنا تأمنها من إن هي تحكي عنها تقول دي فلانة فلانية دي جسمها شكله كذا دي لونها شكله كذا تقول توصفها لشخص فلو أمنت انها تصف عورتها لشخص ساعتها ممكن تعملها معاملة محارم والافضل قلنا أنها توضر الوجه فالكفين فقط إنما لو لم تأمن يبقى تحتاج عنها احتجابا كاملا كأنها أمام الرجال الأجانب طبعا عورة المرأة أمام الرجال الأجانب النوع الخامس بقى رحمك الله طبعا المرأة أمام الرجال الأجانب عورتها هي جسدها كله. المرأة عورة كلها وسنأتي بعد قليل يعني لتفصيل في خلاف العلماء في مسألة الإيه؟ إيه سواء النقاب أو الحاجات دي هتيجي بعد شوية إنما لو لجعنا المرجوعين هنا في الصلاة عورة المرأة في الصلاة هي إيه؟ كلها عدا وجهها كما قال أو عدا وجهها يعني المرأة كلها في الصلاة تظهر نفسها عدا الوجه على قول بتاع المثنى اللي بيقوله دلوقتي على قول المثنى الوجه بس يعني لازم تغطي كفينها تمام ولكن في رواية أخرى عند الحنابلة أنفسهم يعني إن هي تظهر الوجه والكفين أيضا ودي مختار يعني مذا وهي مذهب الشفعة والماركية تظهر الوجه والكفين. طب بالنسبة للقدم اختلفوا فيها وانا الأفضل انها تغطي يعني ظاهر القدمين على الأقل يعني. الظاهر اللي هو ال الظاهر من القدمين. أما الباطن اللي هو دايس على الأرض لا يشترط إلا لو وجد مثلا الرجال في المكان وسوف يرونه حينئذ يجب نجى ولاهن تغطي. مش بس تغطي كل ما يمكن أن يراه الرجال حتى لو وشها وكفينها الرجال هيشوفوها تغطيه برضو أي مكان يحتمل أن يراها فيه الرجال وهي تصلي يبقى تغطي كل جسمها فيه وجه وكفينه كله حتى اللي هي انما لو بتصلي لوحدها أو في مكان آمن هي والنساء او كده ليها انها تظهر الوجه والكفين على المختار والوجه فقط على المتن عشان الامتحان ان عارفين يعني مختار ويعني متن فممكن انها تظهر وجه بس على المد، ولكن المختبر ممكن تظهر وجه بالكفين، وبنسبة للقدمين المختبرات أنها تغطي ظاهر القدمين، أما الباطن فلا قد يتساهل يعني فيهما إلا لو وجد رجال أو إمكانية أو احتمال أن ترى يعني، فساعتها ايه؟ تغطي باطن القدمين أيضاً كما غطت ظاهرهما. أعطيت القدمين على شكل مزرك نفسي شو رأيي عنه؟ لو. فاا باي شيء. أي شيء، مهم هاي تغطين. طبعاً عورة الرجل في الصلاة قلنا من الصورة للركبة، ولكن في الفريضة هتيجي بعد شوي هيزودوا حاجة كمان. إنه لازم يكون مش بس بالسرعة لازم يكون على عاتقه شيء على كتفه يكون مغطي كتف من الكتفين هتيجي بعد شوي يعني مش لأن ذلك يعني قالوا أبلغ في في الأدب مع الله والتستر للعورة ويعني وأصلا زمان كانت الملابس فاش اساتك وحاجات كده فكان ممكن تقع بسهولة وتنكشف العورة فكان عشان كده ممكن نلفوها فوق الايه فوق الكتف يعني عشان تثبت اكتر طيب ماذا عن الاطفال عايز يقول صلاة خلاص المرحله غير منقطه غير ايه؟ غير منقطه اه لو فات من بجانب طقم اوت الوجه يعني هي غير منقطه لما ماما تقول لي المرص ده موضوع تاني بقى بالصلاة هي الصلاة تصيح ولا انما هل بقى تأثم لاظهار وجهها او لا ده الخلاف بتاع النقاب او لا طب امام الغير مسلمات امام الغير مسلمات قلنا ان هي لو تأمنهم زي المحارب ومستحب انها يبقى ايه الوجه والايه والكفين بس يعني كفايه ما لا في الصلاة لا في الصلاه مش فارقه احنا الفات ده كنا نتكلم عموما على فكره مش في الصلاة عودت المرأة أمام المرأة عموما وأمام النساء اللي هم غير المسلمين عموما وكذلك أمام الرجال المحارم مش لازم وهي بتصلي يعني طيب بيقول ايه ويستحب صلاته في ثوبين يعني يستحب انه يصلي في ثوبين الراجل اه هنا عن الراجل ويستحب صلاته في ثوبين بعد كده في ستر عورته في النفل ومع أحد احدى في الفرض وصلاتها يعني يستحب صلاتها يبدا يتكلم عن المرأة بقى في درع وخمار وخمار وملحفه وايه وكذلك برده يجزئ ستر عورتها يعني المجزئ اللي هو الذي يجزئ المكلف زي ما قلنا قبل كده اللي هو الواجب يعني عليه أو عليها نستر عورته بس اللي هي لا, أن أو لا يحرم أن تظهر خلال الصلاة وكذلك هي أيضا تستر عورته ولكن يستحب أن يصلي مش في ثوب واحد حتى لو ستر العورة في ثوبين يقولوا يستحب أن يصلي في ثوبين لا سيدنا عمر قد أمر يعني أمر أن يجمع أو يجمع الرجل ثوبين في صلاته لأن ذلك أستر للعورة يعني في شدة ستر يعني يعني مثلا واحد صلى ولبس جلبيه بس صلاة صحيحة ولكن لو لبس جلبيه و تحتها إزار أو حاجة زي كده هو ده المقصود بالثوبين يعني فك فيه شدة ستر يعني أستر ما يقصدش بالثوبين أنهما يكونوا فوق بعض يعني يلبس منطلونين فوق بعض لا يعني هو يلبس نوعين من الثياب يعني ممكن يزور مثلا ورداء فيلبس ما لا يظهر منه إلا الرأس والكفين وما أسفل نصف الساق ده الأكمل شيء إنه يلبس حاجة تسطره كله مش العورة بس ما يظهرش غير راسه وإيديه مثلا ومن أول نصف الساق لتحت زي مثلا الإزار والرداء الإزار اللي هو ما يتزر به اللي هو بيلبس, بيلبس على النصف الأسفل من البدن والرداء اللي هو بيرتديه بيلبس على النصف الأعلى من البدن كل ده يعني إيه جائز فده من ده يعني وجه الاستحبان إنه يستحب إنه يصلي في ثوبين عشان هيكون أشد في السطرة والعدم برضو ايه احتمال ان تنكشف العورة في هذه الحال ولكن بيقول بقى ويكفي ستر عورته بس مش لازم تتعبوا بين حتى لو ستر بأي حاجة بدن سطر ده يكفي خلاص ده الواجب، ولكن في النفل يكفي ستر عورته في النفل يعني يجزئه ان يستر عورته فقط في النفل اما الفريضة فلا يكفي بل لابد ان يضيف شيء اخر اللي هو ايه بيقولوا مع احد عاتقيه في الفرض يعني لو هو فرض صلى هو لبس بن بس كده صلاته بطل عند الحنب انما لو نفل تصح لان في الفرض لابد ان يغطي احد العاتقين ان وجد طبعا ما يستر به انما لو لم يجد ما يستر به أحد العتقين لو لم يجدوا أصلاً إلا بس حاجة يدوبك عورته بس سأيتها عند الحنابلة حتى تبقى الصلاة صحيحة تمام يعني الصلاة بطلع عند الحنابلة لو فرد صل وصلّاه المرأة وهو كاشفا عن أحد عت عن عتقيه الاثنين أما لو ستر أحدهما سأيتها تصح الصلاة. ولكن تصح أيضا لو صلى وهو كشف للعاتقين ولكن في حالة إنه ما يجدش ما يستر به العاتقين يدوبك لأي حاجة تكفي العورة بس في ساعتها يستصبح الصلاة طيب ده المذهب آه المذهب الأخرى والمختار والصلاة صحيح ولكن مع الكراهة يعني لو صلى وهو العاتقين مكشوفين تصحي الصلاة ما تبتلش ولكن يكره ذلك. رأتك هو الكتف. نشرت <تصحيح> الكتف, <تصحيح> الكتف ده حسب بقى لو يعني نازل تحت الكتف شوية لا إنه لو فوق شوية بأم ظهر الكتف. لا ما ولغيت هنا ده مش كتف الكتف هو ده. ده اسمه ساعد. ساعد أو ذراع يعني لما بيطلقوا على اليد كلها ممكن ذراع. هم؟ لا. آه، إنما الجزء الأمامي الوحيد اسمه ساعد. لا ثوب واحد لأصلاً الموضوع كله في الاستحباب. يستحب أن يصلي في ثوبين. ما صلى في صلوه واحد صلاه صحيح سواء نفل أو فرض ولكن بشرط انه يغطي من الصوره للركبه أحد اعتاقيه بالثوب الواحد ده جلابيه مثلا في النفل يعني فعلا بيقوم يعني معلش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما هو لو حكم بيرس صحبة واسونة؟ السنة هي ما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير يعني شاف حد بيعمل حاجة مصحبة وأقره عليها دي كانت تبقى واسونة برضو مستحبة يعني لو قالها وما عملهاش ولو عملها وما قالهاش ولو قالها وعملها طبعا ولو شاف حد من الصحابة وأقروا عليها كل ذلك بقى مستحب ما جاء به نبيه من قول أو فعل أو تقرير ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض يكفي ذلك يعني في الفرض أول كلمة خلص كنت تصلي بقى نعمل ايه لا ما أفكرها، الكلام يعني متصل يعتبر. اه لازم العورة تكون مستورة، يعني لو لبس لبس مثلا شفاف، فأصبحت العورة ظاهرة من ورائه، فإيه تبطل الصلاة؟ ما جرب ممكن ممكن تبقى يعني سميكة في مغطية العورة، ممكن خفيفة جدا العورة ظاهرة ساعتها تبطل الصلاة. حتى لو مش ما بتكلم، لو مش لام يستحتاج حاجة، ولو ولاي يستحتاج حاجة، واللي شفافين وبرده العورة بينه، تبطل الصلاة برد، مش بالعدد، المهم ان العورة ما بستورة. يعني كات واحد يجزي. اه كات واحد يجزي. طب ليه شايف في ال يعني الحاجة والله يقولون إن المتاجر من. مو موضوع ثاني خالص. اللي الطباع حاجة، وده موضوع ثاني خالص. هتيجي دي بعدين الكتف الكتف اللي هو الجزء ده لا يعني ما تنزلش على الايد قوي الجزء ده اللي هو الملتقى بتاع الايه اللي بيسموه بين المنكب او المنكب المنكب الملتقى, الملتقى المنكب مع الذراع تقريبا فاذا بيخش على ما يجز أو يستحب للمرأة قال وصلاتها في درع طبعا صلاتها معطوفة على ايه صلاتها معطوفة على ايه حد عرف نقولها من الأول ويستحب صلاته في ثوبين ويكفي ساتر عورته في النفل ومع أحد يعاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفه لا ايه كل حرة ده مش في الجمله خالص دي على كل كل على مش بص وهي يستحبوا هقولها ويستحب صلاته في ثوبين وصلاتها في درع وخمار صلاتها معطوفة على صلاته فتأخذ نفس الحكم الواقع على صلاته اللي هو كلمة اللي قبله يستحب يعني كانوا يقولوا يستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل وما أحد عاتقه في الفرض ويستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ سترع وراتها يعني ويكفي سترع وراتها كأنه قال نفس الجملة اللي فاتت بس على المرأة إبقى وصلتها يعني يستحب عندما تصلي المرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب مش في اثنين اتنين زيران ثلاثة لهم أي درع وخمار وملحفة الدرع يسموه اللي يسموه الدرع اللي هو زي حاجة زي الجربية أو قميص الرجل يعني النساء الآن يسمونه مثلا عباية أو فستان كل ده يطلق على الدرع اللي هو العباية أو الفستان أو الجربية أي شيء ده كله اسمه درع تمام والخمار اللي هو المعروف الآن باسمه الخمار اللي هو يعني يكون يعني بتخمي رأسها يعني بتلف بيه الرأس ويكون حول الوجه ويأتيه من تحت الرقن ويغطي الصدر ويظهر الوجه فقط يبقى الدرع اللي هو زي العبايه والخمار اللي هو المعروف وطبعا يظهر الوجه فقط ربنا عز وجل امر اصلا بضرب الخمار على الجيوب الجيوب اللي هي الحتت اللي هي بتبقى اول الرقبه دي فربنا عز وجل امر بضرب الخمار على الجيوب حتى تغطي الصدر واللي استدلوا يعني بالنقاب قالوا ولن تستطيع أن تضرب المرأة الخمار على الجيب إلا لو يعني جابته من من فوق الرأس إلى أسفل وليضربنا بخمريهن على جيوبهن لا اللفظ ما يحتملش أنها تبقى ممسوكة يعني مش مشكلة نقلها بعد شوي. يبقى في درع وخمار وملحفة. الملحفة اللي هي الملاية اللف. زي ما بيقولوا. <تصفيق> يبقى تلبس حاجة فوق العباءة كده زي بيسموها إسدال أو حاجة كده واسعة فوق الإيه فوق العباءة. ده على وجه الاستحباب كل الكلام ده. هي لو صار به حاجة تسطع عليها بس خلاص صلاتها صحيح. ولكن الاستحباب أن تصلي بالدرع اللي هو والعباءة. وإيه الخمار اللي هو بيASTER الرأس والصدر وإيه فوق دا كله أمي الحفا الحفا اللي الملابس تلتف بها المرأة أو تلبس حفا وهاذي الأشياء مسموها برضو لا تي زي إسدال وطبعا يعني اللبس الداخلي اللي بيولبس الآن يعتبر برضو من الملابس يعني فلو واحد أو واحدة لبس اللبس لو الملابس الداخليه اللي بتلبس فوقها لبس ثوب واحد مثلا يعتبر لبس ثوبين <تصفيق> إيه؟ دا هو الثوبين هما نوع مش اثنين فوق بعض هما فوق بعض برده يعني جلابيه والبنطلون هما فوق بعض طب ماشي بس لما يلبس مثلا لبس داخلي وبنطلون تسوين يعني اظن مش هنعدي يعني اه هم عندهم الفاظ كده بتطلق دايما في بيقول في اللغه عموما يقولك الالتحاف الالتفاف انك يعني لما يقولك الالتحاف اللي هو انك تغطي الجسم كله التحاف فهو طبعا يفضل ان هي تلتحف بهذه عشان كده يقولوا ف عشان بتغطي كل جسمها بعد كده بيها فالالتحاف ان تغطي الجسد كله اما الارتداء في الالتحاف وارتداء والتزار الالتحاف انت بتغطي الجسد كله اما الارتداء هو تغطيه النصف الاعلى من الجسد فقط أما الاتزار هو تغطية النصف السفلي من الجسم فقط يعني لو واحد لف حاجة على النص الأسفل منه أو لبس حتى بنطلون بس كده يبقى هو اتذار ولو لف حاجة على النص اللي فوق أو لبس حاجة فوق يبقى سواء ارتدى طمام يعني المعنى كده أنك ما يفعلش تمشي في الشارع وانت مرتدي لبسك لازم ترتدي وتتازر والالتحاف بقى انه يغطي الجسم كله طيب هو الإزار أو وضع جزء وضع جزء يعني من من لبسه تحت الإبط الأيمن بعد كده لفه الناحية التانية على الكتف ده يسموه بقى للطباعة ده برضه نوع من أنواع لف اللبس يعني على على الجسد إنه لو عداه من تحت الباط وعداه على الكتف الآخر يسمى الطباعة ده بيبقى في طواف العمرة وفي طواف القدوم يعني في الحج وكده يبقى ده المستحب بالنسبة للمرأة إن هي تصلي في ثلاثة أثواب طب المجزئ لها أو الذي يكفيها فقط أو اللي هو الواجب عليها قال ويدزئه ستروا عورتها بأي شكل بقى. لو سترت العورة كلها خلاص إنما المستحب هي أنها تعمل كده لو اللبس كله مغطي الجسد كله يجوز المرأة التي تصلي في بنطال يجوز لها تصلي ولكن بشرط أنه يستر العورة كلها وفي نفس الوقت تكون بتصلي في البيت مش عارف موضوع التكسيم اظن مش مشكلة قوي بس يعني ممكن نتأكد منها مهم الشرط الاساسي نوستر العورة وخصوص قبطة العورة تكون في البيت انما اظن الاشتراكات انها تكون في البيت معنى انه حتى لو مجسم لانه لو مش مجسم يبقى المشكلة حتى لو مش في البيت فما يشترط انه يكون يستر العورة وان يكون في البيت إنما لو خرجت من البيت وصلت بذلك فيعني حرام حرم العلماء هذه الصورة طبعا بس يعني لو نازل مع ستات يعني يعني نفس يعني نفس الحكم بقى يعني مش يعني حد غريب يشوفها يعني او حد محرم عليه يشوفها او انه يشوف عورتها او حتى يشوف تجسيم عورتها وهكذا بس اسمعوا دوله لو البنتون ده يقديم يعايزين نتأكد منها يعني مش متأكد منها بي. هم؟ مش لا في البيت ولو مسجد وسط النساء ايه المشكلة؟ اصلا هي يجوز جوز انها يعني تظهر من سرق الركبة قدامه لا يعني تصبر من سرق الركبة بس <تصفيق> يعني ده لو قلنا على القول ده هينشط في دول كده مش مقسم الجزء ده بتاع الصوره الرب ما ده بقى اللي أنا بسال عشان كده بقول عايزين نتاكد ان دي الجزء ده لو هو مجسم دي مش متاكد منها قوي هل بقى يشتغل ان هو مجسم ولا مجسم لأنه بيجسم العورة سلام الصوت مش ها الصوت مش هصل اللي اعرفه انها لا جوز انها تصلي بعد ذلك يبقى مسألة بقى لو العورة تكشفت يعني هو خلاص بدأ يصلي والعورة مستورة والعورة انكشفت متى تبطل الصلاة بقى بانكشاف العورة ما نفس المسألة يعني ما نفس المسألة يعني اللي عرفوا رجال المساء ان الصلاة جائزة وصحيحة بس عايزين يتأكل من حته الدايق في المنطقة بتاعت العورة يعني إيه بقى اي حكمها بيقول ومن انكشف بعض عورته وفحشة او صلى في ثوب محرم محرم عليه او ناجس اعاد يعني دول ثلاث مسائل والثلاثة يعيد فيهم الصلاة اول واحدة بيقول ومن انكشف بعض عورته وفحشة يعني ايه فحشة يعني مقصود بفحشة يعني انكشف انكشفت العورة انكشافا كبيرا فاحشا يعني كبيرا في من ناحية الكمية ونحية الزمن فحوشا كما وزمنا يعني جزء كبير من العورة ظهر والفترة طويلة هو ده اللي يبطل الصلاة يعني ايه يعني لو قدر يسير والزمن يسير قدر صغير كده من العورة ظهر وظهر فترة صغيرة بس وبعد كده تستر تاني لا تبطل الصلاة طيب قدر يسير وظهر فترة كبيرة برضو لا تبطل الص لا تبطل الصلاة طيب قدر كبير ولكن ظهر زمن يسير يعني مجرد بس في لحظة كده وورح مستور تاني برضو لا تبطل الصلاة حالة الوحيدة اللي تبطل فيها إنه يظهر جزء كبير من العورة ولفترة كبيرة زمن طويل يعني. آه يعني عشان كده منورين انكشفه بعض عورته فاحشة فاحشة يعني إيه يعني انكشف انكشاف كبير فاحش ولكن عايز على الكمية والزمن فاحشة كمن وزمنا يعني كم يعني جزء كبير من عورة ظهر وفي نفس الوقت فترة طويلة ويعني ال في الموضوع كله مفيش نصف بقى كتير وأديء أولياء لغاية بقى كتير وأديء أولياء مفيش هي العرف يعني بما تعرف عليه الناس أن هذا يعد كثيرا أو أن هذا يعد قليلا أو جزء يسير البنطلون العادي ساعات ناس كتير بتصلي هو بيركع تلاقي جزء أن العورة ظهر فيعني طبعا ينبغي إن هو يعني يأخذ باله ويبقى ستر العورة على قد ما يقدر ولكن لو ظهر جزء يسير زي ما قلنا فما تبطلش جزء يسير هو مش متعمد طبعا كل الكلام هنا على واحد مش متعمد إنما لو متعمد تبطل مطلقا لا واحد متعمد إنه يصلي وعارف إن العورة هتظهر لما هيركع مش مشكلة مثلا أو هكمل ومش مشكلة أو عارف متعمد وهسيبها ده تبطل مطلقا فهاش كلام دي نكلم على واحد مش عارف أو مش واخد باله وانكشفت العورة المتعمد طبعا تبطل صلاته مطلقا أما غير المتعمد هو ده الكلام فيه فالحالة اللي تبطل بها الصلاة أن تظهر العورة أو جزء كبير من العورة يظهر لفترة طويلة ويعني التحديد في ده للعرف يعني ما فيش قدر محدد نصا يعني هو ده قدر اللي يظهر لا يعني بما يتعرف عليه الناس أن هذا قدر كبير أو أن هذا قدر يسير دي المسألة الأولى <تصفيق> طب مسألة الثانية بقى او صلى في ثوب محرم يعني مثلا صلى في ثوب حرير محرم على الرجال او ثوب مسروق او في حاجة من المحرم على الرجال ان هو ايه يرتديها لبس مثلا مسروق كل ده لا تصح الصلاة به فهل يصلي عريانا أو أم يصلي في الثوب المحرم لو قلنا قالوا حتى في الحالة دي يصلي أوريانا ولا يصلي في الثوب المحرم لأن الثوب المحرم به حق لآدمي غيره فلا يقربه أبدا إلا في حالة واحدة بقى هو يعني خلاص ضرورة يعني هيموت لو لم يستخدم هذا الشيء المحرم يعني مثلا واحد في الصحراء وهيموت خلاص من العطش ولقى مثلا شوية حد بتوحد حد يعني ح في حق الادمي في المية دي مش مية مش سبيل كده في حالة الضرورة اللي خلاص هيموت فيها دي يدوز ان يأخذ هذا القدر ولكن بشرط انه يضمن قيمته دينا في ذمته لصاحبها لو هيموت يبقى يحرم طبعا <تصفيق> خلاص. آه. لا، أن واحد عنده مية كتير وواحد هيموت من العطش ولا ولقى المية بتاعت الشخص ده يموت ولا يأخذ جزء للضرورة يعني من المية المية بتاعت الشخص ده لا يأخذ منه ويضمن هذه أو هذه الكمية من المياه يضمن قيمتها يعني دينا عليه في ذماته لهذا الرجل تنسوا <تصفيق> حكومة كده يعني في حكومة مثلا لحكم من مثلا من قرار أو كده أو خد من اختصر من حد. <تصفيق> لا الحج مسألة تانية لان الحج من شروطه موضوع المال ده داخل في الشروط بتاعته اصلا ما تيجي تدي الشروط الحج هتلاقي بقى في حتة من استطاع اليه سبيلا انه يعني عنده قوته قوت عياله وانه مش هيتأثر وانه يعني شوية شروط كده يعني طب تبقى انه هو يبحكه ويتحزب بس هو بيقسم على المال اللي هو خدمه قال دي يعني حبه صحيح بس هو في جزء المال ده لو وراحه هو حاج وراه وكده وقدم كل هو حاج بالفلوس حرام حرام يعني ايه يعني مثلا سرق وفي نفس الوقت حاج بيها وفي نفس الوقت طلع وحاج واكل ريقه فده حسب الحجه ولا ما اتحسبش خالص في خلاف تقريبا عند العلماء في بعضهم قال طب طول الحج نفسه ما تحسبش ليه اظن بعضهم قال لا تحسب ولكن يأثم على المريض اه بس مش عارف راجئ يعني ايه هنجيل هكيد في حاج جديد ان شاء الله يعني في ايه في ايه في نفس المردة اظن مراتين طيب المسألة الثالثة اللي هو بقى صلى في ثوب نجس خلاص، قلنا هيصلي عريانا وما يصليش في الثوب المحرم؟ الثوب إلا لو في ضرورة هيموت بسببها مثلا فاضطر ليها استخدام المحرم ساعتها ده موضوع تاني يعني. إنما في الصلاة هيصلي عريانا ولا يصلي بالثوب المحرم؟ عوريان عوريان. آه، وهتاتي كيف الصلاة العوريان هتيجي هتي بعد شوي إزاي يعني؟ مثلاً الثوب المحرم كيف؟ مش عارف. فيها خلاف ولا المسألة دي؟ أظن فيها برضو. المسألة الماء أو الماء المغسوب لو ما ما صار أو كذا طالع فيه. ما دي قلناها في الطهارة خلنا في خلاف مسألة الماء المغسوبة من الوضوء قالوا يشترط إنه ما يستفادش من الماء مغسوبة وقلنا لا الراجح إنه أجوز تصحيح الطهارة ولكن هي باستخدام هذا الماء المغصوب أو المحرم يعني عليه استخدامه. طيب. ساوي الفردي ساوي من يكون ما حق الادبيه لا ما بتاع حد بقى اكيد ساوي يكون بتاع, لأ بتاع <تصفيق> ايه بتاع <تصفيق> اظن برضو بس دي بقى فيها خلاف لا تصحيح نقص اللي هو خلاص هو ما عندوش ده ما رزقنا ثوب منها هو ثوب حرير هو حرام نظر ما هو حرام بس بغض النظر في ثوب حرير موجود هو خذوا لفسه ثوب الحرير مش مسألة بقى تعلق بحق الغير مسألة ما هو محرم عليه أصلاً فساعدها يحرم أن يصلي فيه في المذهب اللي أنا أعرفه أنه يحرم أن يصلي حتى في أي ثوب محرم حتى لو حريد مش عشان تعالوا بحق الغير ما يصليش في الثوب المحرم آه ده المذهب يعني هل في كلاف ولا لا أبش متأكد منها أول ايش الحاجه؟ هو النهار ده راح ترى يلبس الحرير عموما بس في أوقات يجوز فيها هتيجي دي في يجوز فيها لبس الحرير دي حالات خاصة، استثناءات يعني والحكم هو الحرم هل سريب الشمس الذي هو البطروم على السكتات والبيولية يعني هو حرام ورد حرام انه يتلبسه قدام لا مش اندئئ تلبسه قدام حد هيفتن بيها احنا ما قلنا دية مش عارفينها لسه انا مش متأكد هل الثوب او في البنطال الضيق تاجوز ولا لا مش متأكد منه او المرأة. مش بس المرأة. الراجل كمان هو صلف يعني بنطلون ضيق من السره للركبه ضيق يجوز ولا لا هو كده يعني بيجسم العورة لا بيجسم العورة في يعني سابوا في ذاته ومش حرام الصلاه في الصلاه حرام ومش حرام لا في الاثنين برضو أظن يعني لو مش قدام حد مش قدام حد لوحده يعني هو نفسه كده ايه بيصلي في البيت مقفله مش ما بيصلي يعني ولا مش بيصلي واحد لابس لبس ضيق في غير الصلاة والوحده دي مساله انت عايز اللي في حد مش حرام لكن مش محرم يعني لكن لو محرم في يفرق انت بترد يعني على اللي ممكن طيب بعد كده بيقول ايه اما ان كنت لا تجد الا ثوبا نجسا ممكن بعد شو يبقى ابصلكوا على حاجة كده في حتة الثوب محرم دي متأكد من حاجة كده وقالها لكم ان شاء الله سنكمل في الاخر ممكن قلتين ان شاء الله إن كنت لا تجد إلا ثوبا نجسا بقى يعني المسألة الثالثة طبعا لو قدائما كنت تلبس ثوب طاهر وثوب نجس واخترت أنك تصلي بثوب نجس تبتلص صلاة مطلقة متعمة طيب المسألة دي فيها حالتين موضوع الثوب النجس ده في حالتين الحالة الأولى أنه يكون الثوب نفسه هو عين النجاسة يعني مصنوع مثلا من جلد الخنزير أو من جلد كلب أو من حيوان ميتة ولم يدبغ يعني الثوب نفسه مصنوع من النجاسة يعني هو في عينه نجس تمام فساعتها لا يصلى فيه الحالة التانية حتى لو ايه في الولا دي لا يصلى فيه حتى لو ما فيش غيره ما يصليش فيه برضه تمام أنه محاق تاني ما يكون هو في أصل طه ولكن تنجس وقع عليه نجاسة فهذا يصلى فيه لأن طبعا الصلاة في النجاسة في هذه الحالة يعني أولى من أن يكشف العورة فنفسه غير متعلق بحق آدمي يعني ممكن نقول عن الموضوع ده حالتين لو حاله لو الثوب أصلا هو عين النجاسة مصنوع من مادة نجسة هو أصلا هو نفسه عين النجاسة لا يصلى فيه وتبطل الصلاة به أما إن كان طاهرا وطرأت عليه النجاسة فطبعا لا يصلى فيه إن كان هناك غيره ولكن إن لم يجد غيره في هذه الحالة يصلي فيه أفضل من أن يصلي عريانا أو كاشفا عن عورته أهل سنة صح أهل عكس نجس في نجس في عيني ما صلش في خالص تمام <تصفيق> <البنطلون ميلو. تصفيق> <وسع آه> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طب بس عايز ربط ماله اه لو بقى واسع واسع بقى اه واسع يعني ايه المشكله انا بس عشان ولا واحد واحد دي دي بعد نتكلم بعد شويه عن موضوع اللبس ده انا كلام على ده في دلوقتي ها عشان ما تلخبطش نفسك مره واحده حتى لو حتى لو اه اه دي بس اللي جديد عليك النهارده استفدت اي حاجه في اي حاجه جديده خالص عرفتها ده الدرس ملوش لازم خالص بقى ده <تصفيق> <تصفيق> انا فاكر بقى ان انا عمال اقول مهمه بقى بقى والكلام الجامد ده ده انا بحضره اصلا استفدت يعني لقيت حاجات برضه معاني زكرته ابل كده حاسيت انها برضو برضه مره ان من السر من ده برضو طيب فيه مسألة بقى عندنا مسألة اللي هو ايه واحد جاهل او ناسي يعني موضوع النجاسة ده واحد آآ آآ يعني الثوب بتاعه فيه نجاسة وهو يجهل ذلك او لا يعلم ان الثوب به نجاسة فالمختار في هذه الحال ان صلاته صحيحة ولكن بشرط ما لم يكن مقصرا يعني هو فعلا مش ما كانش عارف بالفعل واخد كل أسباب الاحتياط أنه ما يبقاش يبقى, يبقى طاهر يعني ما فيش نجاسة عليه وكل حاجة مش مخصر في أي شيء واكتشف بعد الصلاة أنه كان في نجاسة على الثوب بتاعه هو مش عارف جاهل هذا الأمر ساعتها الصلاة صحيح على المختار النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعله وأثناء الصلاة الصحابة رأوه يخلع النعل النعلين ويضعهما بجانبه وأكمل الصلاة هم كمان عملوا زي رحوا العين النعال وحطوها جنبهم وصلوا وما فيش عندهم حاجة بس اتباع فعملوا زي لغاية لما إيه أول لما خلص الصلاة سألوه يعني النبي عليه السلام قالوا رأيناك فعلت ففعلنا يعني لما سألوه متعاونك لي قالوا رأيناك فعلت ففعلنا فقال لهم أتيني جبريل فأخبرني أن نعلي فيه نداسة فخلعته يعني هو عشان في نجاسة خلعه ثم ينفعش يصلي وفي نجاسة بس لو الصالة كانت بطلة كان لازم يعيد من الأول هو كمل فاستدلوا بالحديث ده أن الصلاة لا تبطل إن وجد في الثياب نجاسة وأنت تجهل بها وطبعا تجوز الصلاة أصلا في النعال ده معروف يعني ولكن لو كنت في في مكان يعني مش عارف تخلع النعل فبتصلي فيه إنما لو في المسجد طبعا بتقلعه فالواحد السنة يصلي على حسب حاله يعني هو في مكان ولابس نعل مش تازم يقلعه في مسجد طبعا هيقلع عشان نظافة المسجد وهكذا طبعا في حديث بيفهم خطأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في نعالكم فهذا ما يجي يصلي ضارع نعل عشان يصلي لا هو لو انت لابس نعل تمام لو كنت يعني منتعيلا يعني تلبس النعل فلك أن تصلي في نعلك ولكن ولا تتعمد في هذه الحال أن تخلعه خصوصا كان زمان المساجد كان بحتى من الشارع يعني فيها تراب وزالت وكل حاجة مش سجادة أو كده فعادي يعني كان ممكن يصلي بالنعل في أماكن حتى في المسجد بعض الاخوة اللي الشيخ كان بيحكي لنا زمان بعض السعوديين كانوا بيمشوا حافين في الشوارع يحتفونا في الشوارع يعني يمشي حافيا ويقولوا النبي أمرنا بالاحتفاء ويجوا على باب المسجد يقوم واخد النعل بتاعه حطه ولبسه وداخل بقى المسجد يعني اوه ماشي حافي طول الشارع وجيه على المسجد رحطت بقى النعل وهي ورح لابس داخل ويقول له ايه النبي قال صلوا فينا عليكم هو فين ان انا عمري في رجلي دي اكيد النعل فعلا انضف من رجله بعد ما يشي في الشارع ده كله وحطه في ايديه فده احسن يعني للمسجد لو ما عملوا يعني مشاكل وما فين قالوا فينا عليكم فاهمين ان هم يلبسوا جزم لما يخشوا المسجد والنبي امر بالاحتفاء احيان الاحتفاء ان هو برده لو انت حافي تصلي وانت حافي لا هم راحوا ايه ماشيين ايه وهم حافين يعني كان عندهم لغ بطف فهم جامد وعملوا مشاكل يعني في الحرم وكده. إنما طبعا لوحد عالم بوجود النجاسة قبل الصلاة عالم قبل الصلاة ونسي فده بقى يعيد لأنه في حالة دي مقصر لأن قلنا الجاهل والناسي لو مش مقصر يعني واخد كل الاحتياطات اللازمة ثم اكتشف وجود هذه في فالصلاة صحيحة على المخطار اما لو كان مقصر يعني ايه كان عارف ان في نجاسة مقصر بقى لبقى اشيرها بعدين متاع ونسي ان هي موجودة وافتكر بقى نفسه ان هو طاهر وفيش نجاسة على التوبة عنده او اي حاجة وصلى فهذا يعيد صلاته ليه لانه كان مقصرا ورسوا بيزالتها ومفيش مكان ان هو يبقى لفين نفسه يعني هو مثلا في العمل مثلا ورقى نجاسة على قبل الصلاة يعني لا لا مثلا نجاسة على ال على, على نفسه ولكن في مكان العمل يعرف يجيب بس آخر يعني ليه؟ يعني ممكن ينظف بسيط بس يعني يحاول ينظف قدر الم الممكن, الممكن يعني بعدين ليه انه يأخر الصلاة برضو شوية لو يعرف يروح في مكان ويغير او يغسل او كده بعدين في الوقت في الوقت بتاع الصلاة لسه يعني يعني حتى لو بس فوتوا الجماعة بس هي بس يصلي مستكمل الشروط يعني يلا منحوبة في محل نجس يعني الكلام ده كله لو واحد مثلا عنده أماكن طاهرة للصلاة ووو أخرى نجسة فلا بد أو يجب عليه أن يتخير طبعا المكان الطاهر ليصلي فيه. أما إن حبس في محل نجس مكان نجس هو محبوس فيه ففي الحالة دي لا يستطيع فعل أي شيء غير إنه يصلي على حاله ولا إعادة عليه لأنه صلى على أحسن حال ممكنة بالنسبة له ففي الحالة إنه محبوس في مكان نجس ساعتها تصح صلاته إيه طبعا للعذر يعني ومن وجد كفاية عورته سترها يعني يستر العورة كلها ويترك باقي الجسد لو وجد حاجة لا تكفي إلا لستر العورة ساعتها يستر العورة يترك باقي الجسد كان يكون معه مثلا إزار ورداء الإزار اللي تحت والرداء اللي بتلبس فضاع مثلا الرداء ساعتها يلبس الإزار ويصلي به فقط دون الرداء طيب لو معوش حتى الإزار بس وجد حاجة دوبك تستر عورته بس ساعتها يستر عورة ويصلي طب ما ما لقاش لا حاجة ما تسطرش حتى العورة تستر بس العورة المغلزة قاله يبقى يغطي العورة المغلزة فقط الفرجين فقط عشان كده يقول وإلا فالفرجين يعني اللي يجد كفاية العورة كلها يسطرها كلها وإلا يعني إن لم يجد إلا دي معناها إن لا يعني إن لم يجد كفاية العورة ساعتها فالفرجين يبسطوا الفرجين فإن لم يكفيهما تمام يعني حتى الفرجين جزء الثوب اللي معه ما يكفيش الفرجين فالدبور يبقى يغطي دبور بس بدون القبل يعنيه في الحالة دي ليه؟ لأنه ممكن يصلي وهو أعد صلاة العريان وبيصلي وهو ويومئ في الركوع والسجود ويضم نفسه بحيث لا يظهر قبله فبالتالي يسطر الدبر فقط عشان أكيد حد يسأل طب ليه يشمعنا الدبر عشان هو في الحالة دي هيصلي صلاة هي العريان العريان بيصلي ازاي هو بيقعد وبيضم نفسه بحيث ان القبل ما يبقاش ظاهر ثم يومئ في الركوع والسجود يوم يعني يميل آه من غير ما ينزل نزول تام يعني ما يركعش القوة تام ولا يسجد سجود تام لا يومئ من الإيماء يميل يعني بجسمه بس كده الموضوع ما ولا الفرجين كمال؟ لا لو الفرجين خلاص ما كان العورة مستورة انما لو القوة الدور بس هذا كان العورة في الصلاة كمان من السورة للرقبة فلو ما لقاش غير انه يصلي بحية تظهر ما بين السورة والرقبة بس هتخفي بس العورة المغلزة اظن يعني اه نفس المسألة انه هيصليه عاري كده هتيجي بعد شوية صلاة العريان وهيصلي عاري قاعدا كذا كذا بس اظن دي زيها برضو يعني لان يعتبر من ستر عورته كلها يعني <تصفيق> اه يعني أي جزء من الصورة اللي ظهر كبير <تصفيق> <تصفيق> <سوء> امم <الإيه> المسروق <تصفيق> قلنا هنا المذهب بيقول كده وده الناس غيروا وين جالوا الناس لو ما كانش مقصر ما يعيدش الصلاة ولو كان مقصرا كان يكون علما بها وقصر في إزالتها ثم تذكر بعد أن صلى فعليه إعادة الصلاة الحمد لله لو جكت شاكك شاكك في نجاسة الثوب في نجاسة الثوب ما تيقانش يعني إن فينا جاسة ولا لا ما دايما بيقول ايه اه ان في قاعدة في الموضوع الشك ده انه اليقين ليه يزول بالشك عندك يقين اصلا في الاول اللي هو العكس بقى كان لابس لبس نجس اصلا بعد كده شك هو غسله ولا لا فالاصل هنا انه نجس سياته ما يفتعش العكس بقى عايز سيول حاجة تانين مع بعد مع كده استعملها والباطن بعد أن فالصدوك مثل البرد والسم صبح صحيح هل يحسن فيه هو الجزء هل لأي الحامة ولا يزين الشيء هل ده حاجة عرضة ولا ده طبيعته دايما بيحس كده لا عرضة لا عرضة يخش ويشوف بقى في حاجة فعلا نزلت ولا لا هو في الصلاة مش عارف لا لا خلاص خلاص هو هو خايف من كده اه لا يبقى يتحرر من لو طبيعته كده ده يعني ليه احكام بقى تانية يعني ده يعني بيقولوا ان هو يرش مطرح الايه الذكر والانثيين بيرش بعض المياه كده عليه عشان يقطع هذا الوسواس لان ده اسمه وسواس عنده وسواس بيجيله يعني ان هو دايما حاجة بتنزل منه ولا ولا إيه يهتم بها يعني ويكمل يعني عادي. طيب بيقول وإن وعيرة سترة لازمة لازمه قبولها يعني لو واحد عاره يعني أعطى أو تصدق عليه بإيه ببسترة لازمه أن يقبلها. لو كانت إعارة من الصدقة إعارة يعني إيه يعني أعطها لك لتستعملها ثم لا تستهلكها وتردها إليه مرة أخرى فإن وعيرة سترة وهو محتاج للسترة بتاعت سترة عورة لازم هو قبولها ما ينفعش يقول لا مش أخذها ويصلي عيران لا لازم يأخدها طيب لو تصدق عليه بيها مش وعيرة الإعارة غير الصدقة إعارة يعني سلفاله وعل إنه يستعملها دون أن يعني يستهلكها دون يعني إنه إيه إنه يعني ينهيها يعني ويرجعها له إنما الصدقة دي واحد تصدق عليه بها خلاص ياخدها لي فقاله في الحالة دي يعني يقدر الموقف يعني لو كانت صدقة من رجل شريف ويعلم أنه لن يمن عليه بالآذى ويمن عليه بأنه أعطاه إياها فعليه في هذه الحال أن يقبل أو يمكنه أن يقبل بخلاف الرجل اللئيم الذي يظن أنه سوف يمن عليه بهذه العطية والمنة، وسوف يكون يعني يعني هناك بعض الأمور ممكن تراعة في موضوع الصلاة ساعتها ممكن ما يقبلش. إنما موضوع الإعارة إنه يأخدها ويستخدمها ويرجعها فش مشكلة. لازم يقبلها، يجب عليه. فعش يصلي وهو ممكن يستورع. إنما الصدق حسب لو إنسان لا يعلم منه ذلك يعني ولا يظن أنه هيعيره بها هيعيره يعني أو يمن عليه بها خلاص إنما لو كده يبقى لا آه بعد كده العالي بقى قال لك يصلي قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما فيهما اللي هم إيه الركوع والسجود يعني يصلي قاعدا ويومئ استحبابا في الركوع والسجود ويكون إمامهم وسطهم طبعا عشان اللي هو قدامهم ما يبقوا شايفينه لا ينظروا لعورته فيكون في الوسط حتى يعني إمام العراب يقف في وسطهم لما يبقى لهم كذا حد عريان يعني تصادف إن كذا حد يعليانه هيصلوا مع بعض فمثلا بيتعذبوا في سجن ولا بتاعه وعليانين بقى كلهم هيصلوا ما يقفش قدامهم لا الإمام بتاعهم يقف في وسطهم ويصلي كل نوع وحده تصادف بقى معهم نساء كمان فكل نوع وكلهم عريانين فكل نوع يعني الرجال هيصلوا وحدهم والنساء هيصلي وحدهم ازاي يعني لو ينفع يعني ينفصلوا او موجود مكانين طبعا الرجال يصلي في مكان والنساء يصلي في مكان فإن شقة يعني مش هينفع يعملوا كده ساعتها صلى الرجال الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا يعني النساء بتعطي ظهرها للرجال وتنتظر ثم الرجال تصلي في اتجاه القبلة بعد أن ينتهوا يعطوا ظهرهم للقبلة والنساء تذهب وتصلي في اتجاه القبلة يعني حسم ما يبقاش ينظروا البعض فهذا في حالة انشقة أن يفصلوا كل نوع وحده عن الآخر يعني يصلي كل نوع وحده فإن شقة يعني ما عرفناش نعمل كده صلى الرجال واستدبرته النساء، ثم عكسه يصلي الرجال والنساء ويستدبرهم الرجال فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة واحد بقى يعني بيصلي من غير العالي ده يعني اللي هو ما خلاص ما فيه السترة بيصلي من غير السترة وأثناء الصلاة وجد ما يستر به عورته لا حتة أماش أو حاجة معينة كده ممكن يلفها على جسمه أو يلبسه وهو بيصلي ويسطر به عورته فإن وجد سطرة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى بنى يعني كمل صلاته بنى على ما فات يعني كمل صلاته عادي وإلا يعني إلا لم تكن قريبة وكانت هذه السطرة بعيدة فاحتاج أن يمشي خطوات كثيرة حتى يصل إليها ساعتها يجيبها ويبدأ وإلا ابتدى مش بنا ابتدى يعني عيد الصلاة بقى من الأول تاني يعني هو قلعة صلاة وراح جا بال اه يعني الأول قريبة بيأخده بيجيبها على طول ويكمل الصلاة لو بعيدة بحيث إنه هيو هيمشلها يعني خطوات تبطل الصلاة ساعتها يروح يجيبها ويبدأ الصلاة من الأول يعني يستألف الصلاة يستقنف يعني عيد من الأول عنا سطرة وجد صفر. ما ملأها هو في الأول صلا على حاله عشان مفيش حاجة يستر تبيع عورته. فلأها بقى في وسط الصلاة مثلا لقى حد جاب له حاجة عو اسمه إذا لبس ياس تبيع العورة أو لا وجد أي أماش أو أي حاجة حواليه في المكان ممكن ياس تبيع العورة سعيد ياخدها يأخذها لأقرب ويس تبيع عورة ويكمل الصلاة. لو بعيدة في الحالة دي هيجيبها وبعد كده يبدأ الصلاة من أول تاني. ها مش حقه لحد كله هيتصلى ما تسقطش عن حد أبدا الصلاه عليه ان هو خالص جماعه عليه اللي... ان هو خالص في يعني قاعد في البيت يعني ما عندوش حاجة يستر بيها عورته يعني يظن ان هو لو هيصلي في البيت وهو عريان او هيضطر يروح المسجد وهو عريان وناس كلها تشوفه في الشارع اظن الاول انه يصلي في البيت امم مفساد عظيم يعني يمشي عريان في الشارع <تصحيح> يصلي في البيت احسن هو لو كانوا واثقين يصلي في نفس الصف عشان بيص... لو هو قدام هينظروا لعورته صف الدرج يعني كل صف اللي يعني والله في صف واحد يعني ما, ما قالوش المساله دي قالوا كلهم هيصلوا في صف واحد ما اعتبروش العدد هيبقى كبيره بعض بقى كلهم مصر ما فيش مكان هيصلوا ورا ما فيش ما فيش بناء بس التبديل نشوف ازاي صف لحد ما الصف يخلص ده ده دماغ فقيه <تصفيق> ممكن ممكن تيجي بس مش عارف يعني يستدروا يعملوا زي النساء صف يصلي أكايد دوم دورهم وصف يصلي وهكذا يغمد عينيه في الصلاة يغمد ليه؟ يغمد عينيه في الصلاة ممكن طبعا بس برضو يعني اه طبعا حتى لو مش حاجة أقل من كده ممكن يغمد عينيه في الصلاة هتيلي ليه مربع ولا ايه والله القول هتيجي دي في صفه الصلاه تقريبا انما الصلاه تبقى ازاي يعني يعني غالبا بتبقى مربع وبتضم نفسك قوي انت بتاع الصلاه عارف فايده اللي انا استغلالت هنا يعني يستحب ممكن آه يعني ما يومئش كمان آه عشان لو آه برضو لو العورة تظهر أو كده يعني ولكن لو عرف يستحب الإيماء. ليش؟ يصلي من غير ما يومئ. من غير ما يجلس. غير ما أملح يعني وقان بس. ما في الحالة دي يومئ استحبابا. طيب حتى بقى المرأة اللي كنا قلنا تجي بعد شوية المرأة قلنا تكشف وجهها في الصلاة ويديها أيضا على المختار. وتظهر ظاهر القدمين والباطن إن وجد أو احتمال أن ترى من الرجال أو غير ذلك يعني ممن يحرم عليهم رؤيتها رؤيتها وهذا بخلاف عورتها خارج الصلاة المرأة خارج الصلاة كلها عورة وده يعني فتوى الشيخ علي نفسه شيخ علي قال بوجوب ستر المرأة جميعها أو جميعها يعني يعني يجب عليها أنها تنتقب وقال أن ده كل المذاهب قالت كده مع عدا مالكية هم فقط قالوا أن أن النقاب مش فرض ولكن كان قبل أن يكون مفتيا قبل أن يتعين يعني لي فيديو معروف جدا وفي قناة إقرأ باين وبيسأل السؤال ده نقف فرد على كل المذاهب عدا مالكية وإمام مالك يرى أنه ليس بفريضة مطلقا لكنه قد يجب أحيانا انخشية الفتنة هذا فيديو مشهور جدا في يعني وكلامه ده هو الصح يعني صح وكلامه قبل ما يبقى مفتي كان كله أغلبه صح يعني بعد ما بقى مفتي قال أن النقاب ليس من الدين ليس من الدين ليس من الدين تقريبا أو عادة وليس عبادة أعوذ بالله يعني المهم أن فعلا جمهور العلماء بيقول أن اختلفوا يعني النقاب واجبا لا القول الأول إن هو يجب مطلقا على أي مرأة والقول الثاني هو يستحب فقط ولكن يجب لو خشية الفتنة أو كثرة الفساق في الزمان بحيث يفتتن الفاسق حتى الدميمة بتفتن الفاسق يعني، الفاسق بيفتن من أي شيء هو بقلبه مريض يفتن حتى من رؤية الدميمة المرأة الهي مش جميلة فطبعا وده يعني غالبا في عصرنا كثرة الفساق. والكفار والمنافقين وكل الناس، فيعني الجمهور على وجوب فيعني يعني يجب على كل الأقوال في عصرنا يعني. ده ماذا بالجمهور؟ وده الراجح في المسألة بتاعت النخاب. لو النساء بتصلي مع رجال في المسجد واحد رجال تقف صفوق قدام كلهم والنساء ورا كذا صف وراء بعضك اه لو في احتمال رجال يعني يراوهم ينتقبوا بترسد النقاب بتاعها حتى لا يرى منها شيء حتى في الصلاة ها زي في الحج والعمرة المنقبة المفروض انها في حج العمرة او المنتقبة يعني فالمنقبة دي معناها المخرومة التي بها نقبة يعني فيها من النقب لا المنتقبة المفروضة هي لا تظهر الوجه والكفين حتى في الحج والعمرة لا ما مع بعض دي خلاص دي جائزة في الحالة دي اختلاط جائز في الحالة دي بس طبعا بقدر الامكان يحاولوا يبعدوا عن بعض يعني سيئا المرأة في المسجد فيلي هاتف في صحيحة صحيحة ولا هي كانت أثم لرؤية ايه او يعني لظهور عورتها. مع كده بدأ يظهر شوية مسائل تخص الملابس عموما يعني هو دخل من موضوع سطر عورة عشان سطر عورة بيكون بالملابس فبدأ يدي بقى كلام في أحكام الملابس نفسها شوية منها يبقى خاص بالصلاة بعد كده كلام بقى عام خارج الصلاة اللبس المخدودي بقى ايه ويحرم ايه ويكره ايه من اللبس عموما يعني على راجل وعلى المرأة فممكن نبدأ شوية نتكلم في موضوع كراهة الك... اللي ما يكره في الصلاة بس ونبقى نسيب الجزء بتاع التحريم في المرأة الجاية تراحيل بس ما يعني بول ده عن المرأة يعني في خلاف كده في شوف كده او قلنا الراجح انها تنتقب يعني ما يظهرش منها ولا كده من فوق. تنتوفة ماشي الكلام <تصفيق> اللي ظهر منه لا انا برضو لا يصف ولا يشف لا يصف ولا يشف برضو ما يصفش وما يشفش يعني الشيء ممكن عورتها تبان منه حتى لو واسع بس باين منه اللي تحت لا وفي نفس الوقت لا يصف عشان ما يحددش عورتها برضو طوله ده يعتبر اصلا يعني في علماء قالوا ان تشبه بس يعني ايه لو في البيت بعضهم قال برضه تشبه بعضهم قال لا مش مشكلة يعني لو في البيت بيقول بقى ويكرهوا في الصلاة يعني بعض المكروهات اللي تخص اللبس يعني في الصلاة قال ايه السادلو واجتمادو الصمائي وتغطية وجهه مفهومة جدا صح؟ الصمأ. اجتمال الصماء وسدل انت اكيد عايز تفهم يعني ايه تغطية وجهه صح؟ نشرح تغطية وجهه سدل يعني العلماء يختلفوا في معناه بس بيقولوا انه هو عن لما يبقى الانسان مع قطعة قماش زي الفوطة او البشكير او كده كبيرة قلنا لو في لفه في جزء الاسف من جسمه اسمه ايزار ولو لفه في الجزء الاعلى من جسمه اسمه رداء طيب لو بقى لفه على رقابته وراح منزله كده يعني سادله على ال مش بس على المرتدهوش يعني ما ما غطاش بيه جسمه من فوق لا ده راح زي ايه ايه اسدله وكده ايه بقى نازل وقع من, من قدام. زي كوفيه كده مثلا فقالوا الحالة دي هي اسمها السدل يعني يجعل منتصف الثوب على قفاه على على كفاه ويجعل طرفيه على كتفيه و ويسدله يعني ولكن تفرق طبعا لو جاله على الكتفين يعني التف بيه كده اسمه ارتداء انما السدل ان هو يلقيه هكذا يعني يعني يجعل اطرافه مسدولة م... مسدولة يعني مدلدلة كده يعني تمام فالسادل ده قالوا أنه مكروم آه في حديث في الم... كل حاجة على فكرة من أنها فيها أدلة كتير قوي بس إحنا مش معنيين في المرحلة دي بأن إحنا نفهم الأدلة كلها وتفاصيلها وخلافات العلماء والحياة دي عشان بس نبدأ نعرف نعمل إيه يعني بعد كده نبدأ نفصل أكتر الأدلة وليه ودول ألو ايه الادله ولا ايه ودون ادله واخراف ليه وكده فيعني موضوع السدل ده مكروه في الصلاة ها السدل ده نوع من فاهم كده بس يعني ما فيش كلام واضح قوي كده بس فاهمها كده زيك إنه يعني إيه الثوب نفسه بتاعه اللي هو الرداء رح عامله ازدله كده ده هو المكروه سواء ازدله بغير يعني, يعني يعني هو سواء يعني بالرداء الرابطه مثلا لا اللي انا فاهمه انه مش ايه مش هو لابس وعامل حاجة تانية سادلها فوق لبسه لا او ازدلها فوق ملابسه لا هو اللبس بتاعه نفسه ازدله هو مش لابس كده حاجه اه اظن ده اللي أنا فهمه يعني ممكن ايه لو في حاجة تاني نبقى نقولها يعني ده موضوع السدل المكرور في الصلاة الحاجة التانية اجتمال الصماء الصماء يعني العلماء قالوا لها معاني كتير نوع من الملابس قالوا زي إيه قول يعني نوع من الملابس ثوب يلتحف به الإنسان يعني بحيث يغطي جسده بأكماله وليس فيه أي فتحات للايه لليد كأنه لبس كده مقفول مفوش فتحات ليخرج يده منها فقاله لو هو لابس الصماء دي شكاسة ماهو صماء مافهاش اي فتحات فقاله لو لابس الصماء دي يكره برضو انه يصلي بيها او يجتملها انه ايه يحاول يلفها لخطورة انكشاف عورته لانه لو حاول يخرج ايده اصلا عشان يلفها على جسمه ممكن تنكشف العورة فهما يعني بيقولوا ده قول فيه قول تانية يقولك هي ثوب واحد ليس عليه غيره يعني ولا لابس ثوب واحد ما عليهوش غيره طبعا يعني إذا ورداء طويل يعني حاجة واحدة كده ما عليهوش غيرها فلا هو حاول يلف بها جسمه في احتمال تنكشف العورة لأن مفيش ثوب تاني تحتها اختلفوا فيها المهم ان هي إما ثوب يعني زي الثوب اللي هو الأصم اللي هو يغطي الجسد كله وليس فيه فتحات لليد وبعضهم قال لا هو ثوب واحد ليس عليه غيره واختلفوا على الأقوال الثانية المهم يعني ان هو لو لابس حية من دول ورفع طرف من أطرافها فاحتمال ظهور العورة هيبقى كبير ولذلك قالوا يجب ويستحب أن يجمع بين ثوبين فهذا هو اجتمال الصماء يعني مش موجودة قوي دلوقتي بس هي دلوقتي لو على القول الاخير انك لابس مثلا اه زي رداء واحد كده زي زي جلابيه كده قصيره الطرب قصير مثلا لا ده غير الموضوع فتحات الايد يعني يعني هم اختلفوا في معناه شويه الصماء دي بعضهم قال العبايه دي اللي هي العبايه الصماء اللي قلنا دي ما فيهاش فتحات وبعضهم قال هو ثوب واحد ما عليهوش غيره فيكره انه يستعمله يعني يعني يحاول يتلف بيه لانه لو حاول يتلف بيه كده ممكن يعني لو لما يجي يتحرك او يركع او يزبط عورته تظهر ففي الحالة دي يكره لاحتمال ظهور العورة ما يحرمش لان مش متوقع انها هتظهر ممكن ما تظهرش ولكن يكره يعني ما بيحدث يعني الموضوع اللي يجي بسهولة يعني الا مثلا في المناسك بقى الناس في الحج وبيستخدموا بشاكير بقى في الإزار وفي الرداء فراح عامله كده بقى مكروه لأنه عمل كده إسدال ولو لابس واحد طويل شوية ومش لابس إزار يعني لابس اللي هو الفوطة اللي فوق دي طويلة جدا لغاية تحت ومش لابس تحت واحد لو اتحرك أو في فيها جسمه شوية عورته هتظهر فدي مسألة مثلا الشمال الصماء والتانية الإسدال نيوم جايبها وسادلها على على الأفاك كده من وراء يعني فده كله مكروه ما الثالث بقى وتغطيته وجهه يعني الرجل أو المرأة الكلام ده يكره أن يغطي وجهه إلا طبعا بالنسبة للمرأة عند وجود رجال في رجال ساعتها تغطي الوجه ما فيش رجال يكره عليها أن تغطي وجه لا عليها إن هي تظهر وجهها وكفها لما يكون وسط النساء وليه يعني قالوا بكرهه ال وتغطيته ووجهه المصلي المصلي ده اي مصلي سواء رجل او انس لا ما هو اي حكم غالبا يعني في الفقه الاحكام اللي بتبقى للرجال بتسري على النساء ايضا وفي الشريع عموما يعني اي امر النبي عليه الصلاة والسلام بيأمر به بيشمل الرجال والنساء لو ما ذكرش حتى النساء في المجمل عامه كان بيفرق ما بين دول ده لا لو احتاج للتفريق لان هو فرق في اللي فات عشان الرجل ليه ثوبين والمرأة ليها ثلاثة فاضطر يفرق لما هنا نفس الحكم فبيحتاجش يفرق فهنا تغطية الوجه دي يقصد بها الرجل والمرأة المرأة يكره ليها ان تغطي الوجه لو بتصلي مع النساء ويستحب طبعا هتغطي الرجال لو بتصلي لوحدها تغطي الوجه يعني في ايه في يُسحب إنها تغطي لا لازم إنها تغطي وجهها لو بتصلي في في رجال في المكان وبيتصلي قدامهم ولو بتصلي في مكان ما فوق رجال ساعتها يكره إنها تغطي وجهها لا لازم تجي تظهر وجهها ما د بأ ما كروه إلا لو فيه حاجة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أو أمرنا يعني نحن نسجد على سبعة أعظم لازم السبعة أعظم بتوعنا خصوصا الجبهة مش الواجب الكامل مش الواجب الكامل. ايوه مش الوجه بالكامل ماشي بس المفروض ان الجزء بتاع القورة ده مثلا اللي هو فوق الراس والأنف يلمس الأرض فانت لو وطيت الوجه مش هيلمسه عشون كده كريهوها كريهها العلماء الرجال والنساء وبعض العلماء أظن كمان أبطل الصلاة مش كريهة بس شفعي عندهم لو الجزء أعلى من الوجه ده لم يمس الأرض في السجود تبطل الصلاة فانت طبعا خروجه من الخير حاول ما ت ما ما تلفش الوجه بأي شيء وأنت بتصلي بيروح اللثام على فمه وأنفه يعني اللثام اللي هو يلبس حاجة زي عمة أو حاجة زي دي وليها بيقاليها زي ذؤابة كده وبيلف ذؤابة من على الفم أو الأنف بحيث يظهر عينيه فقط زي لفس الحرمية كده ملثم ملثم ده اللي هو بإيه يعني بي بيلبس شيء على رأسه ويضع أطراف هذا الشيء زي العمة مثلا أو كده على فمه أو أنفه بحيث لا يظهر منه إلا العينين فقط العينان فقط. إلا بقى لو في حاجة لذلك، مثلا ما كان في تراب أو يعني شيء ممكن يؤذيه فمضطر يحط شيء على فمه فساعتها في قاعدة سايبت عندنا ليه؟ الكراه إيه؟ تسقط بالحاجة. تسقط بالحاجة. فهو احتاج لذلك حينئذ سقطت هذه الكراه. او كدهك لو برد او ريح شديد يعني كده كل ده داخل في حته الايه صقوط الكراه يعني الجو تلجي جدا مضطر انك لازم تلف وشك او الفم او كده في ساعتها تسقط هذه الكراه ايه طب ازاي توجد يلبس حاجه في وشه زي انت حماس كده حاجه كل وشه كله وشه كله اه ايان كان اه ايان كان الشي اللي هيلفه المهم يعني الجزء اللي هيلبس الارض مغطيه بحاجة اللي <تصفيق> <تصفيق> ايه الطائية بقى ولا ايه انت مش لفي وشك كله بيها لمس حتى من قرتك بس في اجزاء تانية بتلمس إلا لو ببسها كده بقى يعني بتقول حيث انك انت هتنزل على الطائية <تصفيق> في الحالة دي لا يقرأ وكف كمه ولفه الكف اللي هو قاله زي التشمير انه يشمر الثياب يعني واللف انه هو يلفه فده برضه من المكروهات طبعا زمان كان بأسعاد بيعملوا كده عشان المساجد فيها تراب ومش عايزين اللبس بتاعهم يتعفر من التراب وكده فيحاولوا ايه يشمروه او يلفوه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك يعني قالوا عشان يجعل يعني الثياب وكل جسمه يسجد لله يعني كل حاجة فيه تسجد لله يعني حتى الشعر يعني امر ان الانسان ما هو في الصلاة ما يحاولش ايه يلم شعره لو شعره طويل او لا يسجد معاه يخليها زجود معه ومايحولش الكفت ان هو يشمر الثياب ده مكروه في الصلاة منفاهش يعني يكره انك تشمر الثياب في الصلاة لي الحكمة يعني عز يعني النبي عليه الصلاة عايزها تسجد معك يعني زيادة في الخشوع لله يعني فيسجد يسجد الإنسان وبكامل حياته وبكامل بقى ملابسه وبشعره لله يعني زيادة الخشوع. لو هم بيحصلش الصلاة هذا أفضل يعني. صلاة بس. كلام هنا في الصلاة بس يعني تشمير الثياب خارج الصلاة مش مكروه عادي ولكن في الصلاة مكروه يعني هم شمر ثيابه عادي جدا مش مكروه اه ينزل. ينزل حتى لو أعمل قد ذلك أميش هشمر أعمل نصكم اي أعمل نصكم يعني يامشمره بس تشمير زيادة يعني لا يعني مش أنا عامل كده عطور ثيابه كده على حال مش معتبه تشمير يعني بس واميش هشمر ممكن ينزل لا لا تكلم أميش بس زي ده كده مش عامل كده. زي الابي ده عشان بس ولا أي حاجة. تشمير عامله طول <تصفيق> بس مش قبل <تصفيق> يعني هو. لا في الصلاة حتى لو كان الجمهور لما بيقول لو هو حتى كان كده قبل الصلاة يفك التشمير دي الملكيات هم اللي قالوا لو هو مشمر قبل الصلاه يضل مشمرا ما ينزلش خلاص انما لو شمر من اجل الصلاة ساعتها ايه يكره ولكن جهور العناق بيقول برضو حتى لو انت داخل الصلاة كده برضو ايه ما تشمرش عادي اه انما يكلم على التشمير انت خليتهاش تسجد معاك يعني كراها عشان كده في حديث بيقول ترب ترب تقريبا يعني اجعلها تلمس التراب مش فاكر كان على ثول على الشعر فهما الانتين كده كده مكروه انك ايه, ايه لما تدرسوا مكروهات الصلاة لسه حتى كنت بذكرة قريب عديت اكتر من 4 و 50 مكروه في الصلاة فيعني همكرارات تترى جدا ممكن تتعمل في الصلاة فمنها بقى ان الشعر انك يكره انك انت تلم شعرك او تمنعه من يسجد معاك ومن انك تشمر ثيابك برضو وهديه اشياء في حاجة؟ بعضهم قال اسمه الكف هو الكفت لا بعض عنا الكف هو الكفت وهو التشمير مهم يعني هو مكروه إلا طبعا أن يحتاج إليه فتسقط الكراه وأحدهم مثلا عنده حساسية لما اللبس بيجي على قدي أو كده فتسقط الكراهه يبي يشمر الثياب دائما ولذلك لما تلاقي حد مشمر يعني وهو مثلا من أهل العلم أو عالم أو كده ما تسيش الظن يعني ممكن يبقى عنده عذار أو عموما يعني في الدين في أي شيء يعني كل حاجة لها أعضاء فأنت مع إيه ما تدنيش أحكام إلا لما تعرف الحقيقة يعني الإسبيل ماله لا هو كمان في الأميس يعني الإسبيل آه ما ينزلش عن المفروض إن اللبس يكون غايته الرزق ما ينزلش عن كده وكذلك الإزار ولكن في الإزار الموضوع يعني أشد الموضوع في الـ في, الـ في القميص يعني في الـ الـ الرداء من فوق يعني أخف من الإزار إزار في أحاديث كثير عموماً صلاة وغيرها كلام ده ده كلام عام مش في الصلاة لا أصلاً والنص يعني ده بعد الرز في الصلاة ما شاء هل بالكفت ولا الاسبال انهي بقى اولى؟ انا مش بقول من الكفت اخف من أصله خطر يعني قوي اتصمره أو هي مش هت... كمان لا انك تشيل الاسبال يعني النبي عليه السلام بيقول لا أكفه أميرته قال لا أكفه شعرا ولا ثوبا يعني ايه ما ما ما منعوش يعني انه يزجد معي ده يمكن هو الكف في نفس الوقت بعضنا قالوا ان الكف هو الكف اللي هو التشمير الكفت التشمير الكف بقى له هو انه يعني ما تمنعوش يزجد معك ولا انك تلموه تشمره يعني قريبين من بعض ومن العيلة واحدة يعني انك ما تنعش الثوب او الشعر يسجد معك اا وده في نوع من زيادة الخشوع هنا في مسألة فرعية يعني يقولوا طب موضوع الشعر ده ايه حكمه كان ناس بتسأل فيه كتير يعني هل تطويل الشعر حرام ولا حلال تشبه بالنساء ولا لا يعني بيقولوا ان في حالات ساعات ممكن تبقى تشبه بالنساء يعني يعني الشيخ من بيقول يقول ان السنة في الشعر انك تتبع عرف البلد يعني في بلاد الاعراف فيها ان شعر الرجال قصير فده السنة والعرب زمان كان الشعر طويل فده كان السنة يعني الموضوع ده بيرجع في ايه للعرف يعني ولا ان برضو الانسان لما يطول شعره في بعض المفاسد يمكن الشيخ قال قبل كده بتاع خمس ست مفاسد يعني منها تشبه بالنساء طبعا ومنها تشبه بالكفار ومنها فتنة النساء ومنها أنه بينوي التزين والتجمل من أجل الظهور على أخرانه وحب الظهور يعني ولتعجب به النساء ومنها أيضا أن يكون يعني مستغربا يعني في الناس حس إن هو حاجة كده جديدة عن الناس كل دي نوايا ممكن تخلي طالت الشعر من الأمور يعني اللي الممنوعة عشان هتدخلوا حاجات كتير غلط يعني كنت شو؟ كنت شلي وقت يحلق شعره؟ لا مزونش لا لا يعني مش... يعني لو كان في في المطلوب يعني حلق الشعر كان حلقه عشان يبين للأمة لو كان مجتوب حلقه طبعاً كان حلقه بس الطعامان مشترقه حلقه هو برضه كان عائلة العرب كده هم المجتمع كله كان كده يعني الطبيعي ان كلهم كان شعرهم طويل بعد كده المكروه الأخير يقول ايه وشدوا وسطه كازل النار او كازل نار از النار ده يعني بعض الاساوسه والرعبان عندهم بيبقى زي على اللبس الاسود بتاعهم ده بيبقى رباط بيربطوه على وسطهم رباط كده رباط عادي مش حزام رباط رفيع خالص كده زي ايه ربطه على على جسمه بينزل من الناحيتين كده زي زي ربطه كده من اليمين وربطه من الشمال بتنزل عوزه بقى كرتي زي الكربه بس زي الحبل كده فمكروه ان الانسان برده يعمل كده على انه يربط حاجة يعني على شد وسطه يعني انه يربط حاجة على وسطه كز النار يعني مثل الزنار الذي يفعله القساوسة والرهبان طبعا لكراهه التشبه بهم غير من اوقات عريضة أو مش عريضة عريضة. لا غير عريضة نتكلم على اللي بتاعت الأسوسا نوع كذا من الرو الروابط رفيع بيربطوه بيزايل أطرافه على الجانبين كذا طبعا بخلاف الحزام اللي بنلبسه الحزام ده عريض يعني حوالين البطن ما فوش حاجة يعني جايز بينا خلاف مش ده الموضوع اللي فيه النهي يعني أنا النهي عن الز اللي هو الربط ال الربط اللي هو عمل زي, زي الزنار بتاع الأسوسا ده شو طبعا ما انتشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز طبعا إن قصد تشبه بهم فهو حرام وإن لم يقصد فأيضا يكره له ويعني والأولى أن لا يفعل ذلك إلا إذا دعت الحاجة طبعا دائما نقول الكراها تسقط بالحاجة أولا أن الناس يتلبس يعني أولا أن يتلبسهم بصانوا براطين كمي بيشوفون مداتها يتشبه بالكفار بس لوقت الناس كلها يتلبسهم بصانوا براطين ازاي الموضوع موضوع الزنار الزنار ده مازال مختص بالقصاصه والرهبان اه فمكروه برده بس على اه يعني ممكن موضوع الامين وصام والمريض والبيضه والحاجات دي بعض الناس العلماء قال عمد به البلوى في حاجة في اصول فقه يعني يقول لك لما تعمد به البلوى الموضوع بيبقى ايسر يعني شوية تقريبا الشيخ ابن باز قال كده صح اه الاخير يعني المرة الجايه نبدأ نقول ايه بعض المحرمات الخاصة باللباس عموماً يعني مش بالصلاة بس ما تحرم اه في الاخر فيها تجيب مكروهين ثلاثة جاء كمان المعاصفر بعض الملابس المكروه بس ده اللي جاي بقى كله عن اللبس عموماً مش في الصلاة بس صلاة أو غيرها فنديها المرة الجاية ان شاء الله يعني عشان ما نطولش عليكم صفات الزناب بشكل و اي يعني او رفايا حزام رفايا ولا مش عارف شكله تحديداً بس وصف الشيخ اسامة النوصف وقال ايه قال زي الروباط اللي بيربطوا الأسوسة على اللبس السوداء بتاعتهم وله ويجعلون أطرافه من على الجانبين بس كده اه حاجة زي كده رباط مش حاجة عريضة هم دراسيا كده تقريبا انو شفاك يبس بعضهم بقى لا اظن بعضهم بيلبسوا هم ربان انو بيلبسوا اظن بعضهم بيلبس شوفت قريب لو اختفت يعني هم ربوش يلبسوا كده فهل يا ظل الحكم انو ده موضوع تاني بقى موضوع كبير اعلى فكرة هيدخل في اصول فيه القجامل لان مسائل التشبه بالكفابة كلها دخلة في الموضوع ده لو هما بيضطر يعملوا الحاجة دي نعملها ولا لا زي الضبط اغفروا اللحة ومخالفة بالضبط اه دي سنة الفطرة يعني اللحة دي و... يعني فيه خلافات بقى في المسألة دي بين علماء شوية بتدرس في الاصول وفي العقيدة فعصلا مخالفة الانصرة هنا مش مخالفة الانصرة هو أصلا يعني على ما نصرق يرموه ويوفره ويحلقه زمان الزهر كما بيحلقوها يعني العام بتاعهم كده يعني طبيع العام من هم كانوا يحلقوا اللحة فدا يعني على السلام أمر بأن نحنا نوفر اللحة أو نربيها يعني أو نتركها عشان نخالفهم بس المعنى ده ثابت حتى لو هم بقوا بيربوها دلوقتي فمش معناها بقى أن نحنا نخالفهم فنحلقها هما دول بيقوموا من بس هو كان اللي ما ده ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان مشهور ان كلهم يعني الاغلب بيحلقوها يعني مش نهي في الاسلام الصلاه كرامه ولا مش منهي عنه في الصلاة عموماً هنا عموماً صلوا وصبر موسبيا طبل ولا طحن ولا طقو. مش عارف حاله بيقولوا ايه بس عموماً يعني في الأسبال في ثلاثة أقوال. قول ان هو كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر لا تغتفر بايه إلا بالتوبة لأمالي الصراحة ما تكفرانش لابد من توبة صادق أو القول الثاني ان هو محرم فقط. وليس كبير من كباره. قولة ثالث وده يمكن اقوى شوية إنه هو محرم لو كان للخوالاء التكبر يعني ومكروه لو لغير ذلك. ولكن يعني يخشى على أي حد انه برضو من الموضوع الكراهه ده انه يستخف به فيدخل في الحرمة حد شيء أمن قلبه. عشان كده يقولوا حتى لو خدنا بالكراهه لو انا يعني ناوي إن أنا ما تكبرش واخد بالكراهه فما حد قلبه خالص. ويعني يعني حديث سيدنا ابو هريرة. في خصيصاً خصائص سيدنا أبو راية هو الوحيد في الأمة اللي وجيز له الإسبال. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لست ممن يلبسه يلبس هو خيالاء. يقول لك طب أنا كمان ما بلوش خيالاء زي سيدنا أبو راية. نقول يعني أين أنت من سيدنا أبو راية؟ أصدي أبو بكر. أصدي أبو. أبو. فانقول يعني أين أنت يعني سيدنا أبو بكر؟ الموضوع من سيدنا أبو بكر يعني قلب تاني ده إنسان يعني مش عادي. وانت متقللش نفسك به محدش يأمن قلبه من انه يعني يبدأ يدخل من المكروه للحرام وهو مش حاسس فابدأ ابعد عن الكراهة خالص عشان تقع ايه لا تقع في المحرم وانا ابن سمين شايفت ان العلماء اللي قاله هو يحرم ويكره ويقره لغاية لذلك وانا قاله كده من باب حمل المنطق عن المقالب وانا المسألة تدخل تحت إنه عندما لا صحف رحمة المتحرم إنه المسألة دي هم اتفقوا في السبب لكن اختلفوا في الخبر <تصفيق> الشيخ مين ده الشيخ عز حقق عائد آه الشيخ عز حقق بيقول إنه محرم ولكن الراجح قول الإمام النووي إنه هو مكروه لغير الخيلاء. السابق <تصفيق> كان قال المسألة دي أنه كان ولك إنه باتحمل المتحرم على إنه إنه ده حمل المتحرم وقال لا صحي لإنه هو مرتفق تفقوا في السبب في اللي هو لا سبب السبب السبب هو السبب ده السبب اللي عشان لا تكبر الحكم والحرمه السبب هو الاذبال ولا التكبر اذبالك يا لا بالنسبه للتكبر ماشي والثانيه ما اللي هو الاثبات غير خيلاء والحكم اللي مبني عليها ان الحديث هو في حديث دله ان هو حرام مطلقا وفي حديث قالت انك لست ممن يلبسه خيلاء فقالوا يعني اللي ما يلبسوش خيلاء يبقى مش حرام ليه ولكن إيه؟ ما هو خاص بابي بس يعني يكره بقى للأمة كمان يعني ان هما يبقوا كده عايز تقول ان ده خاص بابي بكر ان الحرمة سابتة للأمة كلها حرام على الأمة كلها يعني العفل فيها خلاف مش وقت الترجيح يعني دلوقتي الولماء بقى يرجحوا بقى اي راجح فيهم نحن نعرف الاخوار يعني نشوف ايه راجح و ايه اعمل بيه و كده كده يعني سواء مكروه و محرم و حد من الصحابة كان بيسأل شيء ده محرم ولا مكروه كده كده خلاص ده ما ما يتعملش بس مكروه محرم ما يعرفش هوى الاحكام دي يعني ما يتعملش <تصفيق> حاجة اسمها او ما يتعملش فيش حاج يسمع مكروه ولا محرم عند الصحابة هو خلاص ما ده شيء منهي عنه كراها تحريم هو مش هيتعمل خلاص كده انتهى <تصفيق> وده المفروض نبقى كده برضه نسمى شك يعني الشيطة أطلق في مرض يعني ان هو اللي هو مثلا هيلتزمه كده الاول انتزم بالاخلاف الاول يعني بالامور اللي هي الاهم وبعدين انتزبع اللي هو اللي هو الزهر اللي هو اللي هو الزهر وكده فاطر بحيث ان هو ما اصلا يعني ده يا <تصفيق> الذين امانوا دخولوا في السلم كافة يعني تدخل في الاسلام وشرائع الاسلام كله متسبش حاجة مش حاجة اسمها في الدين مثلا ده قشر ولو بابل وده حاجة مهمة وحاجة مش مهمة اللي قدر عمله عمله ما ينفعش اقول انا مش هربي لحياتي عشان انا لسه مثلا بنظر للنساء ولو شافوني ملتحي وبنظر للنساء يبقى كده صورة الاسلام هتبوز مش هربي لحياتي اعصي بقى ربنا اكتر بقى لا اربي واجاهد نفسي في ان انا منظرش للنساء نظرت اجاهد نفسي تاني مش احلق عشان ايه ما يبقاش اسمي يعني ما تبصش من النظرة لو اعمل المحرم عشان مفسدة ان الناس ما تشوفنيش بعمله لا انا اج ده, ده أنا مش هاجه حاجه حرام و نفسي إن هي يعني عشان بس درق أعلى المفسداتين اللي هي إيه إن الناس متاخدش فكرة وحشة لا إنت بتعمل اللي تقدر عليه وما فيش حد كامل إنت بتدخل في الإسلام بكل اللي تقدر تجيبه منه إسبال، اللحية، صالة في المسجد، دعاء، ذكر قيام ليه، الحفظ الخرآن، غض بصر واحدة واحدة واحدة اللي تعرف تجيبه كله وتحاول تجيبه ما تسيبش حاجة خالص ما تتركش حاجة وتقول ايه عشان أنا يعني لسه أنا مش أهل الموضوع ده يعني ممكن مثلا ما ربي حياتي بس ما عارف شو مثلا أنا مثلاً بسمع أغاني فزيها ربي حياتي وفي ملتحي يسمع أغاني لا لا خلاص اعمل معصيتين احسن ما عمل معصية هحلق واسمع ايه أغاني لا طب مثلاً معصية واحدة وتقلل معصية تقدر تعملها يعني حاجة بحاجة بالعقل كده يعني عمل معصيتين ولا عمل معصية واحدة أنا من واحدة وأجاهد في أن أنا أبطلها إنها مش أعمل اثنين ويبقى صاعتها أصعب بقى إن أنا عايز أعمل اثنين وممكن أفتن ما عرفش عم بقى اللي كنت تعرف عملها بل كده دي تاني أصلا أصلاً أشوف مثلاً من الناس مثلاً مربي دقنه وبيشها بسجايل تم الناس بيش الناس ده بقى يتقول له بطل شتيمة وبطل شور بسجايل بس تقول له وحي يحلق لحيتك يعني ممكن أن أ اذا نحلق لحيتك ايه المعاصيه كمان باضافه المعاصي اللي انت غرقان فيها ولا اقل من المعاصي اللي انت فيها ما تشتمش ما يلحش ان المسلم يا يشتم او يشرب سجاير او يمل. لا ماشي واحدة واحدة وبرده ناس ما برده الناس لازم تبقى فاهمه ما تحكمش على الظاهر كده وخلاص يعني مش اي حد بيشتم ادي بقى الملتحيين وادي المتدينين ولا والمشا... لا برضو ناس يعني اكيد عنده وعي شويه ان كل حاجه فيها الوحش والحلو فيها يعني كامل ومش كامل فيها اللي بيعرف يجاهد نفسه واللي مش قوي العاصي واللي نص نص كده قال لنا حد لما رجل رجل عليه انه صالح وقال له انا سبته يعني ففي شواهد مش لازم الواحد بالشكل اه مش بالشكل خالص لا يعني ده موضوع حسن الظن الناس مفروض تحسن الظن والمفروض اللي بيعمل معصية ده يبطلها مش يعمل معصية كمان بقى يعني ما ينفعش اقول له احلق بقى احلق بقى لحيتك عشان انت اللحيه دي انت بالمعاصي بتاعتك بتسوي الاسلام احلق اللحية لا تحاول تقول له انت تنصحه انه يبطل المعصيه نفسها صلاح يعني تقريبا متجمع على على وجوب اعفائها مش تقريبا هو متجمع ما فيش خلاف اصلا في ان هي يجب انها تعفى فلازم اللي بيخلاء تماماً بيأفعل محرم بيأثم لحية ويجب الإعفاء ويجب إعفائها بالإجماع الخلاف كله في اللحية في زاد عن القبضة هل يجوز أن يتركه ولا يجب أن يتركه ولا يستحب أن يتركه ولا يجب أن يأخذ منه ولا يستحب أن يأخذ منه كل دي أقوال إنما اللي هو مطلق إنها تطلع بس كده ده بالإجماع عند كل المزايب لا يجوز انك تحلقها لو حلقها تماما بالموس ده كده خلاص خالف الإجماع إنما اللي بيظبطها شويه ده ممكن يقع اللي بيظبطها فيه ما زاد عن القبضة بيقع في الخلاف بقى أقل من القبضة في قول بقى شاذ يعني كده أو ضعيف بإن إيه ممكن ياخد منها بحيث انها تبقى موجودة بس يعني مش لازم تبقى قبضة بس ده قول مش قوي خالص لو أحد مثلا في قص منا كتير في على مش عارف فايف مش فايف واحد طلع في اليمين كتير وفي الشمال ما فيش لا مش عارف مش عارف, عارف. <تصفيق> <تصفيق> اللي يعني ان في ناس كتير بيقول لك احلقها عشان تطلعت إيه لو بتاع ده غلط طبعا لا <تصفيق> لا يعني بفكرة يضاف عسل لا يحلقها عشان تطلع ثقيله لا هو أصلا فكرة فكره اللحيه انك تتركها كما خلقها الله تتركها على الفطرة فانت مش عاجبك كده ربنا عايز بقى تطولها اكتر وتخشنها وتكبرها ومش عارف ايه ليه هو ربنا خلقها خلقها خفيفه مثلا عند حد ما يزودها هو انا بتكلم على اللي بيقول انا احلقها عشان عندي شعر خفيف هنا وشعر خفيف هنا مش عارف ايه عايز احلقها عشان تطلع كلها كتير لا هو ربنا خلقك كده والفطرة كده والآية بتقول إيه في سورة المائدة سورة نعيم فلأمورناهم فلأبتكوننا إذا و... فلا فلإي ولا خلق الله فتغيير خل الخلق ربنا دي من إيه من ال من اتباع الشيطان وطاعة الشيطان السيدة عيشة بتقول سبحانه من زين الرجال بزينة اللحة دي بقى الفطر السليمة يعني <تصفيق> النساء اللي فطرتها سليمة تحب راجل الملتحي أصلا هو الراجل شكله جميل باللحية ده الفطرة السليمة تقول كده لأنه ربنا خلقه كده بتقول ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ومرة جاي في عجل في امتحانة بقى <تصفيق> احتمال تكون في مرة جاية آخر مرة ان شاء الله باذن الله طيب انا جاية عارفه شيء طول المره الجايه بالنسبه لكم هتبقى صعبه الاربعاء ممكن الجاي التاسعه مين بالنسبه للاربعاء صعب يجي عندنا ثاني يوم امتحان ويوم مين بالنسبة صعب يجي مين انا على اساس ده ممكن نبدا ناجل الوقت دلوقتي يوم انتوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة ستة عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر انا ملاحظ اصلا انتوا 14 واحد او 15 واحد في ناس اصلا كتير ديت خلاص ما تجيش وزايد عليهم ان في ثلاثة المرة جاية مش هيجو. صح؟ ما نحاول بقى ايما اللي جاية تبقى الاخيرة ايما خلاص دي تبقى الاخيرة هنبلغكم يعني ان شاء الله الله سبحانك الله وحمدك اشترك استغفرك واتبو عليك ازاي الله خير